بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيك ما يحب وارضا فأتحرك الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبرك على عبد الله ورسول محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أدي أصحابي أجمعين وبعد فلذل حديثنا الموصول من سبحانه وتعالى حول القراءة في هذه مجموعة مباركة ونبدأ بالقراءة في هذا الكتاب المبارك وهو تيثيره الكريم الرحمن في تسير كلام المنان الشيخ العلامة عبد الرحمن لدماطر السعدي رحمه الله تعالى ورحمة المسيح بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يقول الله تعالى وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهم لما أصابهم في سبيل الله وما ضعف وما استشاموا والله يحب الصادرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا وفر لنا جنوبنا وإسراثنا في أمرنا وثبت أعدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فأتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين هذا تسلية للمؤمنين وحس على الاقتداء بهم والفعل كفعلهم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 فأصابهم قتل وجراح وغير ذلك فما وهم لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا أي ما ضعفت قلوبهم ولا وهنت ابدانهم ولا استكانوا أي ذلوا لعدوهم بل صبروا وثبتوا وشجعوا أنفسهم ولهذا قال والله يحب الصابرين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 من أسباب النصر فسألوا ربهم مغفرتها ثم إنهم لم يتكلوا على ما بذلوا جهدهم به من الصبر بل اعتمدوا على الله وسألوه أن يثبت أقدامهم عند ملاقات الاعداء الكاترين وأن ينصرهم عليهم فجمعوا بين الصبر وقرق ضده والتوبة والاستغفار والاستنصار بربهم لا جرم أن الله نصرهم وجعل لهم العاقبة في الدنيا والآخرة ولهذا قال فاتاهم الله ثواب الدنيا من النصر والظفر والغنيمة وحسن ثواب الآخرة وهو الفوز برضا ربهم والنعيم المقيم الذي قد سلم من جميع المنكدات وما ذاك إلا أنهم أحسنوا له الأعمال فذا بأحسن الجزاء فلهذا قال والله يحب المحسنين في عباده الخالق ومعاملة الخلق ومن الأحسان أن, يف... أن يفعل عند جهاد أن يفعل عند أن يفعل عند جهاد, أن يفعل عند جهاد... أن يفعل عند جهاد الأعداء كفعل هؤلاء المؤمنين كما قلنا بأن القرآن يوضح للطائفة المؤمنة دائماً وأبداً طريقة الرشاد والهداية في كل باب من الأبوات ففي الاعتقاد وفي العبادة وفي المعاملة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وفي التزام المنهج القويم القرآن في ذلك واضح جدا. ولكن القرآن يحتاج إلى غواصين إلى يصنبتون من القرآن ما يكون على مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهنا هذه الآيات توضح ما على الطائفة المؤمنة إذا لقيت الأعداء كيف نواجه الأعداء كيف تكون الجيوش كيف تكون المواجهة أي الأسلحة نعتمد عليها وماذا يجب علينا في جاه أعدائنا كل هذا بينه الله سبحانه وتعالى في هذه الآية ونوع على الطائفة المؤمنة إذا لقيت الأعداء ألا تلقى الأعداء بأسلحة مجردة عن الإيمان والارتباط برب العالمين سبحانه وتعالى ولو تحولت الأرض كلها كلها أسلحة ومعدات الواجهة بها الأعداء غير متكلين على الله متوكلين على الله سبحانه وتعالى وغير قاصدين ربنا عز وجل بقلوبنا وغير مستغفرين من ذنوبنا فلسائدة فلا بد في الاعداد من العدتين من العدة الإيمانية التي بها يحصل جلب نصرة الله سبحانه وتعالى لنا وهي التي اوضحها الله تبارك تعالى هنا في قولهم وما كانت قولهم إلا أن قالوا يعني عند القيعدين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسراثنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين مغفرة من الذنوب الاستغفار التوبة يا ربي سبحانه وتعالى من كل ذنب فإن الذنوب شؤم الذنوب تحول بين المؤمنين وبين النصر الذنوب تحول بين الناس وبين حصول البركات التي تخرج من الأرض الذنوب شؤمها عظيم والأهلك عاد إلى الذنوب وهل أهلك سمودة إلا الذنوب وهل أهلك سرعونة إلا الذنوب وهل أخرج أبان آدم من الجنة إلا المعصية فالذنوب شبه عظيم لا لا استهينوا بالذنوب ولا بالمعاصي لا يوثق الإنسان كذلك الإنسان لا يفتح عليه أيضا من العلم إذا كان صحبا معاصي لابد أن يلجأ إلى الله سبحانه وإن الله تبارك وتعالى لابد أن يلجأ إلى الله عز وجل وإلا فالله تبارك وتعالى يقول واتقوا الله ويعلمكم الله ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئه فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون هذه العده الايمانيه لا نستهين بها فهذا هو قول المؤمنة المؤمنه وهذا هو قول العصابه التي ربها ليس النبي صلى الله عليه وسلم فقط بل هذه تربيه الانبياء جميعا وكأي من نبيهم قاتل معه رديونا كثير فما وهموا لما صرواهم في سبيل الله وما ضعفوا ما استكانوا والله يحب الصادرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا وربنا وغفرنا ذلوا بنا وإصرفنا في أمرهم هل لا نعقل هل لا يعقل إخواني في أي مكان هل لا يعقل الدعاء في أي مكان أن يدل, أن يدل أمتهم أولا على التمسك بحض الله والسير على شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى والاستغطار من الذنوب دلالة الأمة على التخلي من الموانع حتى يحصل النصر فللنصر شروط لابد أن تتحقق وموانع لابد أن ترفع الله تبارك وتعالى هذا المؤمنين في احد رغم ان قائدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورغم أن العصابة لتقاتل في الخلفاء الراشدون يعني لا يمكن للأمة في عصر من الأصور أن ياتي عليها زمن جوهري كذا الزمن ابدا أي زمن يمكن أن يكون فيه العصرة المبشرون وعلى رصيم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك هزموا لما؟ لوجود مانع فحققت الشروط لأنه وجد مانع لوجود مانع وهو عدم ممتفال رسول الله عليه الله وسلم في أمر واحد فإذا كانت الأمة قد اكتريت بالتخلص عن أمر واحد فكيف بجميع الأوامر أو بغالب الأوامر أو بأكثر الأوامر فلماذا نترك وصية أمتنا بهذه الوصايا الجوهرية التي عمد وياتي بعد ذلك العدة الحربية وهذه العدة الحربية مبنية على هي فرع فرع فرع عن العدة الإيمانية الأولى لأننا لا نقاتل بعدة عسكرية فقط وانما نقاتل بعدة الإيمانية اولا والعدة العسكرية يحصل لها التوفيق إذا ما كانت العدة الإيمانية موجودة ولهذا في غزوة مؤتة في غزوة موتة، ولما وجد عدد كثير من الاعداء قال عبد الله بن رواحه رضي الله عنه: إننا لا نقاتل أعداءنا بعدد ولا عددا، نما نقاتلهم بهذا الدين. إذا كان هذا الدين ضائعا، لا نقول عند أفراد الأمة بل عند من يتفضل الجهاد والأسف الشديد. فطار من يضع يده في يد الروافض وطار من ينسلخ من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد يعادي أصحاب السنة وقد يقاتل أصحاب السنة وكثير في العالم الإسلامي من هذا الباب فقد قتل دعاه السنة في كثير من المواضع كما يقاتلون الأعداء يعتبرون هؤلاء أيضا من الأعداء ففار يقاتلونهم فكيف يحصل التوفيق ولهذا البركة قليله ونجد أن خرجت أعداء تحولنا أنفسنا نحن إلى اعداء آخرين ليصود كل منا رصصتها إلى فضل أخي لا شك أن العدة العسكرية مهمة جدا لكن أعظم منها العدة الإيمانية إننا لا نحارب إلا بهذا الدين ولا ينصرنا إلا رب العالمين وقد قال سبحانه وتعالى إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم وقد وعد الله سبحانه وتعالى بالتمكين لمن أقام الصلاة وهذا الزكاة ونصر الله رسوله وأقام الدين في نفسه وأقام الدين على أرضه ودعا إليها إليه هذا هو الاساس لا أن نقول ان لغة الاستغفار والتوبة والدلاله على التمسك بشريعه رب العالمين لغة ضعيفة لا تقوى في هذه الأزمان الاستغفار ياتي بعد الطاعة ياتي بعد المهم أن الأعداء أولاً. أن نواجه الأعداء اولا ونقول اذا إذا لقينا الأعداء بعيد عدة إيمانية فلنرى فرقا كثيرا بيننا وبين الأعداء ان التميز الذي يحصل لنا وقوع وسجود وصلاة وصيام وذكاة وحج وذكر وطاعة إذا لقتم فيها فاتبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تسلحون وإذا كنت فيه فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا ساجدوا فليقولوا من ورائكم إلى آخر هذه الآيات التي تدل على ذلك أغزوا أغزوا الكافرين باسم الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم لهذا أغزوا باسم الله أغزوا باسم الله من؟ كفر بالله في سبيل الله هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الذي رأاه مسلم يوضح حيثيات المعركة وكيف نلقى أغذوا باسم الله في سبيل الله وجاهدوا أعداء الله فنغزو متوكلين على الله سبحانه وتعالى مستعينين بالله تبارك وتعالى مجاهدين في سبيل الله إشارة إلى تحقيق الإخلاص النيه يا رسول الله الرجل يقاتل حمي رجل يقاتل شجاعة راجل يقاتل كذا أي ذلك في سبيل الله قال بن قاتل إن تكون كلمة الله العليا هو في سبيل الله ما احسن أحد منا اليوم مثل ما أحسن فلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو في النار وذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا العبد الذي تستعر عليه شملته في النار وقد كان مع رسول الله في صلى الله عليه وسلم حتى قال الصحابة لما جاءوا سهم سمات قال هل له الجنة هل هي فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو في النار هو في النار هو في النار دماء هو في النار دماء قال ماذا يا بلوي ماذا يا حسين هو في النار دماء رد الشريعة والسنه هو في النار بشملة غلها قبل ان تقسم الغنائم وما قيمتها فقال صلى الله عليه وسلم لا لتشتعل عليه في نار جهنم هذا الاعداد والعده لا بد نرعاه ولا بد نلتفت اليه ولا بد نقوم به ولا نتهاون به ونعلم ان هذا وطريق النصر وكاي من ندين قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما اصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصبر هذا الثبات الثبات عند المواجهه وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا سبحان الله هذا هو الدعاء ربنا اغفر لنا ذنوبنا استشعار بالفقر استشعار بالحاجة لمغفره الذنوب التخلص من الموانع التخلص من اضرار المعصية يا رب وهم في صحات القتال ربنا اغفر لنا ذنوبنا في أمرنا إصرافنا إصرافنا أي إصراف لطائفة تقف في صحاتي. الوغة تقاس أي إصراف وهم الذين جاهدوا وآثروا مرضات الرب سبحانه وتعالى وانصروا مع القوم الكافرين فكانت النتيجه الحتمية التي وعد الله سبحانه وتعالى بطائفة المؤمنة فأتاهم الله ثوبة الدنيا وحسن ثواب الآخرة فجمع الله عليهم خير الدنيا والاخره والله يحب المحسنين فهذه الحقيقة وصية عظيم من ربنا سبحانه وتعالى وبيان المنهج وفقه مواجهة الأعداء ما فقه مواجهة الأعداء بعض الناس يقول لا لا العلماء العلماء الشرع ما يعرفون المسائل المسائل قايل الأعداء ومسائل الغزو والجهاد والحقديات لا لا لا علماء الشرع ما يعرفون دي يحتاجه أرباط تخصص في هذا وأما علماء الشرع نعم إحنا نرجع إلي في فقه الحيض والنفاس في فقه الصلاة والزكاة والصيام في هذه الأمور لكن مسائل الجهاد لا نتكلم آه آه أو لا نرجع فيها إلى العلماء العلماء يتكلمون من بروج المشيدة كل عالم جرس المكيفات في المراوح ويغلس بين الكتب كيف ينصح كيف يوجه وكيف يبين طريقة آه الجهاد آه بيانا صحيحا بيانا صحيحا فالعلماء قسمان علماء شريعة هؤلاء يعنون بالأحكام وعلماء آخرون هؤلاء علماء واقع وخبراء فقه الواقع يطالعون جرائد وقصصات ويطلعون مجلات وبحوث وإذاعات فتراهم أمام هذه الجرائد والمجلات والإذاعات ونشرات الاخبار يهتمون ويحملون فيها المطلق على المقيد والعام الخاص على ويخصصون العام وينزلون أصول الشريعة. على هذه الأمور وكأنهم يتعاملون مع نصوص شرعية لا تقبل أبدا أبدا التبديل والتغيير بل قد نترك مراد الله عز وجل من كتابه وسلم الرسولي الواضحين ومع ذلك نلقى إلى مثل هذه الأخبار ونعتمد عليها أكثر من اعتمادنا على مرواه البخاري ومسلم وابو ذاود والنسائي والترمذي وابن ماجه وإن الله وإن الله يرجعون ونقول علماء الشريعة أعلم بكل شيء اعلموا بكل شيء اليس الجهاد من الشريعة؟ أليس الجهاد كتابا من كتب الشريعه يعني علماء الشريعه اذا كانوا علماء الشريعة يقفون عند العبادات والمعاملات من الذي قال بأن هذا لا يتكلم فيه العلماء وإذا لم يتكلم فيه العلماء من يتكلم فيه لم يتكلم فيه العلماء من يتكلم فيه؟ وبعدين هذا واضح اه محتاج يعني آه فقه ولا شيء كيف نلقى اعداءنا كيف نواجه اعداءنا نواجه اعداءنا بتقوى الله اولا نواجه اعداءنا بالتوبه من الذنوب والمعاصي ندل امتنا وهي غارقة غارقه في الربا وفي الزنا وفي عدم التحكم إلى شريعه رب العالمين سبحانه وتعالى ندل امتنا على هذا على هذا اولا سأل ليست يعني قوه اعدائنا المساله الحقيقيه ضعف ايماننا إنها قوة الأعداء هذه لا يؤمنها لها كثيرا إنما أن نلقى الأعداء بإيمان ضعيف أن نلقى الأعداء برفع أيدي يا بدهو يا حسين أن ندلهم على ذلك نحن نودق الأمة وترفع أيدي أن بالله مذب يا فلان أن تبقى الأعداء يا الله يا جماعة هذه اللي روحوا جاهده روحه جاهده طبعا إحنا نقول يا بدوي مش مشكلة بعدين بعدين مسان دي مسان دي مسان سان بعدين بدأ وحسين نادر داتح الحاجات دي بعدين الأعداء يسحفون إلى العالم الاسلامي بعدين الحاجات دي هل يا يحصل نصر إذا كان تخلف بمعصية واحده ينزل الذين على جبل يوحد مخالفين بذلك امر رسول الله معينه باجتهاد كمان يعني معينه باجتهاد ومع ذلك يحصل هذا فكيف بأمة غارقة في هذا لازم يا اخوانا على تربيه الام على المنهج القويم واحنا ما عندنا الا لغه واحد لغة واحد هذه اللغه في تربيه الام تربيه جهاديه لكن بعد التربيه الايمانيه ولهذا ويدل على هذا سنه النبي صلى الله عليه وسلم الفعليه فان نبينا صلى الله عليه وسلم لم يلق عدا في مرحله مكه بل خرج صلى الله عليه وسلم ورب حتى وجدت العصابه المؤمنه الثابته بعد ذلك رفع النبي صلى الله عليه وسلم سيفه وإلا ففي مكة ما كان عند النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه على كلمة سوحدية قضية ليلا ونهارا يكبررها النبي صلى الله عليه وسلم قل لا إله إلا الله تفتحه قل لا إله إلا الله التي معناها ترك عبالة الأوسام والأصمام وأصراب الله تعالى بالعبادة وإلا النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء ليكون حاكما ويقول لك إن هذا الجهاد و بيان الثالثة العشا هي من التوحيد. نقول لعم هي من التوحيد ولا شك لا شك أنا من التوحيد. لكن النبي صلى الله عليه وسلم منذ الله ما أصل يكون رئيس القراش ولا ملك القراش. ولهذا رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى ملك ولا إلى مع السيادة السيادة تكون مع من هذا لم يشغل رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن شغل رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما عليها أولئك المشركون من عبادة اللات والعزة وبنات ثلاثة أخرى وهذل فقال قل لا إله إلا الله فقالوا أجعل رياس إلهم وأحيدا من هذا لشيء عجيب عجاء قال تبارك وتعالى إذا خلوا من إله ما يستفموه ويقولون إنا لفريق أرتنا مشاعل المجنون فهذه قضية الندى فصلما التي قضى فيها أكثر من نصف عمري الدعوة يقررها لنا لأنه, لأنه يعلم أن الأمة لن تنتصر على أعدائها ولن تتمكن أو لم يمكن الله عز وجل في الأرض إلا إذا حققت توحيده أولا فأمة تفرد الله بالعبادة والقصد والحكم والتشريع والتوجه والإرادة أمة جديدة, جديدة أن يكون لها العلو والتمكين بإذن الله نعم ثم قال تعالى يا ايها الذين امنوا ان تطيعوا الذين كفروا يردوكم على اعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا الراب بما اشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وماواهم النار وبئس مثوى الظالمين وهذا نهي من الله للمؤمنين أن يطيعوا الكافرين من المنافقين والمشركين فإنهم إذا اطاعوهم لم يريدوا لهم إلا الشر وهم قصدهم ردهم إلى الكفر الذي عاقبته الخيبة والخسران ثم أقبر أنه مولاهم وناصرهم ففيه إخبار لهم بذلك وبشارة بأنه يتولى أمورهم بلقفة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 لا يخرج عن أحد أمرين الا أن يقطع طرفا ممن كفروا أو يثبتهم فينقلبوا خائدين وهذا من الثاني ثم ذكر السبب الموجب لإلقاء الرعب في قلوب الكافرين فقال بما اشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا أي ذلك بسبب ما اتخذوا من دونه من الأنداد والأصنام التي اتخذوها على حسب اهوائهم واراداتهم الفاسده من غير حجه ولا برهان وانقطعوا من ولايه الواحد الرحمن فمن ثم كان المشرك مرعوبا من المؤمنين لا يعتمد على ركن وثيق وليس لهم ملجا عند كل شده وضيق هذا حال في الدنيا واما في الاخره فأشد اعظم ولهذا قال ومأواهم النار أي مستقرهم الذي يأوون إليه وليس لهم عنها فروج وبئس مخوى الظالمين بسبب ظلمهم وعضوانهم صارت النار مسواهم نعم هذا أيضا من جملة ما يحصل به النصر والتمكين والمصيح في هذا الباب هو أن الله سبحانه وتعالى ينهى عن طاع في الكاثرين عن موالتهم وينهى عن طلب النصرة منهم لا يمكن يحصل نصر من مولاة الكافرين أبدا اذا واجبت عداوتهم والتبرؤ منهم لا يجوز أن نوليهم أبدا ولا يجوز أن نعتبر عليهم على الإطلاق ولكن قد يحصل أننا نعقد معهم عهودا ونعقد معهم صلحا إذا رأى الإمام المصطحة في هذا لكن من غير المولاة من غير نوالاه وأن يكون ذلك لمصحة الإسلام لمصحة أغراض شخصية يعني كان يكون مثلا بالكافرين قوة ويخشى الإمام من المواجهة على العصابة مثلا المؤمنة أن يكون مثلا بالمسلمين ضعف يحتاجون إلى إمهار مدة أو إلى لإعداد العدة مثلا فيحصل صلح أو يحصل عهد أو كذا كمصارح النبي صلى الله عليه وسلم وليال إحنا قدمنا لكم من قبل لا تعارض بين تحريم الولاء تحريم الولاء لهؤلاء والبراء منهم وبين الصلح والعهد فإن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وهو الذي أعلم بكتاب الله كما قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين أمنوا لا تتخذ الكافرين أولياء من قال في صورة لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون من الا لا في صورته الا ان تتقوا منهم تقاه قال لا تخدم المؤمنون وما يفعل ذلك فقد فليس مرض شيء الا ان تتقوا منهم تقاه فالله سبحانه وتعالى استثنى من ذلك ما يحصل به اتقاء شر هؤلاء لهذا الجول الى الصلح الجول الى عهد الجول الى كذا فقال لا لا لا هذا لا يجوز ثم يقول لا الله ناصرين على الله ولو تخطفتكم السباء قاتلوا هؤلاء ولو قتلتم جميعا ما هذا الفقه الله هل هذا الفقه غاضع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وصالح لأبدأ نفهم لنفهم نصوص الشرع وإلا نفعل كفعل الخوارج لما اعتمد على بعض نصوص دون بعض أو كفعل المرجئة لما اعتمد على بعض نصوص دون بعض ولكن ناخذ النصوص كاملة وناخذ واقع النبي صلى الله عليه وسلم فان الولاء والبراء عقيده قلبيه هذه العقيده القلبية لها لوازم في الظاهر هذه اللوازم تاب موافقه هؤلاء في هديهم تاب الركون اليهم تأبى التحبب إليهم تاب مشاركتهم فيما اشتهروا به أما مساله عقد او لمصلحة لمصلحه طارئه لكن هذه المصلحه الطارئه نرد أمتنا على أنه مهما حصل صلح فإن العداء قائم وليه حربنا مع هؤلاء لا لا حرب أرض فالارض مقابل هذه المحبة فنعفون أرضنا إنسانة القضية وكذلك فصلح لا يرفع عداءنا لهم فان هذا العداء فان هذا العداء لأعدائنا عقيدة لا ينبغي أن عنها أبداً ومحبة هديمة هؤلاء والفرح بما يجر عليه من المصائب هذا أمر إيماني لا بد نتربع عليه كل الصلح هذا أمر ظاهري يحصل لمصلحة الإسلام والمسلمين أما عقلتنا ولا ووراء هذه لا ينبغي أن تكون أبدا ولهذا بعض الناس يخبرت بين معانا. المعاني فإما يقول لا أبدا لا صلح نقاتل لو تخطفتنا الطير وبعض الناس لا لا لا ده هؤلاء فعلوا معنا ما فعلوا من امدادات ومن اعانات ومن قروض حسنة اذا هؤلاء أحبابنا وإخواننا كيف يكونون إخواننا إنما المؤمنون إخوة فانتهبوا أقابوا الصلاة والتوزكات فإخوانكم في, في الدين لا يكون اليهود إخوة لنا أبدا ولا النصارى إخوة لنا مستحيل هذا لا يكون أبدا لا يكون الباطل أقل للحق ولا يكون الظلام وأخل النور ولا يكون هدي الشيطان أخل لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ابدا مستحيل إنما الصلح المعاهدة مثل هذه الأشياء هذه من السياسة الظاهرة التي قد يراها الحاكم أو يراها ولي الأمر للمرتاحة المسلمين كما جرى في عهود الإسلام اذا لا بد أن نفرق بين اللي بين الأمرين نعم بيّن الله سبحانه وتعالى ايضا أن الرعب الذي ألقاه في قلوب الأعداء كان بسبب أنهم اشركوا بالله رب العالمين ولهذا احنا نقول لازم نحذر أمتنا الشرك اولا يعني إذا كان الرعب الذي ألقاه الله في قلوب الأعداء بسبب ما أشركه تب اذا كنا نحن اصلا على الشرك في كثير من الأحيان على الشرك أليس في أمتنا من يدعو غير الله؟ أليس في أمدن من يطف حول القبور؟ أليس في أمدن من ينذر له؟ أليس في أمدن من يذبح له؟ إذا في القبور الأولياء وأنفطرة هناك طيب إيه الفرق بينما بين هذا وبين ما كان عليه المشركون المثال بس إن ده كان هبر ولات العزة وده الحسين وبدوي ودسوقي وخلافه لا فرقة أبدا الأسامي لا تغير لا لا, لا علاقه لنا بالاحكام فإن التغير في الأسامي لا ينبني على تغير الاحكام فلو شربت خمرا خمرا وانت تكتب على زجاجه الخمر ماء زلال فإن ذلك لا يغير الحكم فهو خمر فهو سميها شراب روحي هي خط تسمي التفسخ تبرج تمدن وحضاره هذا ايضا لا يغير الحكم تسمي الإسلام إرهابا هذا ايضا لا يغير تسميه تطروفاً اذا لا يغير, يغير الاحكام فالاسامل علاقة لها فاذا السبب الذي القى الله عز وجل الرضا في قلوب الاعداء كان هو ايه كان هو الشرك اذا كيف نواجه اعداءنا اعداءنا ونحن واقعون فيما يحصل به ان او بالسبب الذي حصلت لنا به النصرت على اعدائنا وانهم اشراكوا بالله يا رب العالمين فيبقى مشركون يلقون مشركين مشركون يلقون مشركين نعم ولن يغصبهم الله وعده ان تصحصن لابنه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 فنصرتم عليهم حتى ولوكم اختلافهم وقصرتم فيهم قتلا حتى صرتم سببا لانفسكم وعونا لاعدائكم عليكم فلما حصل منكم الفشل وهو الضعف والخور وتنازعتم في الامر الذي فيه ترك امر الله بالائتلاف وعدم الاختلاف فاختلفتم فمن قائل نقيم في مركزنا الذي جعلنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم ومن قائل ما مقامنا فيه وقد انهزم العدو ولم يبق محذور فعصيتم الرسول وتركتم امره من بعد ما أراكم ما تحبون وهو انخذال أعدائكم لأن الواجد على من أنعم الله عليه بما أحب أعظم من غيره نعم الله سبحانه وتعالى يتعمل مع يعامل المؤمن بما يعامل به الكافرين ولا بعض الناس يؤكد يعني انت الشيخ بتقول معاصه وكذا يعني هو أعدائنا يعني سجد ركع عجيب خلي, خلي عندنا مئة معاصين فعند أعدائنا آلات المعاص نقول شوف الشيخ ولك لك إنا لأن الواجب على من أنعم الله عليه بما أحد أعظم من غيره المكيال مختلف اوعد تفكر من المكيال كده أولا المقياس مختلف ليه؟ لأن إنت كيف تكفرون وأمتم تضع عليكم لا ترضيكم رسوله عندكم بيانات وعودة وعندكم إضحة طريق ثم ظلتم على علم لا المقياس يختلف فالكيل الذي يكرب من غير الكيل الذي يكرب الكافرين والله سبحانه وتعالى يبتليكم بهذا يبتليكم بهذا فلا يقول المقايل معاصي المعاصي معاصي يعني عدان إيه يعني؟ موعدان على المعاصي للونهار ليلة ونهارا فعلى الأقل لو عملنا موازنة بين معاصينا ومعاصيهم أنه يجب أن نحن معاصينا التاسع لاشع عندنا معاصي هؤلاء عند فلما لا يحصل النصر؟ يعني خلاص مش مشكلة لا نتوب ولا شيء ولا نتخلص من المعاصي، ويبقى القرآن في هذه الدلالة الحقيقة قد لنا على مالان ده كما قد نتحمس نحن أحيانا نتحمس بعض الدعاء فيقولون الدعاء الدعاء ايه صبر الصبر ما الصبر. إيه لما تاخد دعاء الصبر دعاء الصبر دعاء الصبر حتى يبقى Wang Wang Wang Wang Wang Wang Wang قبر Wang Wang Wang Wang Wang Wang Wang Wang Wang Wang Wang Wang Wang Wang Wang Wang Wang Wang Wang Wang Wang Wang Wang Wang Wang Wang الذي Wang Wang Wang Wang Wang Wang Wang Wang Wang Wang Wang Wang Wang Wang اصبر واتقي هذا طريق القران ده اسلوب القران ده اللي دلنا عليه القران هذا ولدي دلنا عليه لكن انت الان واجب مع الضعف دلك عليه ايه بقى دلك عليه ايه سفهت هذا وقد سفهت النبي صلى الله عليه وسلم وطريقه الرسول صلى الله عليه وسلم بقولك هذا لان النبي هو العالم اصبر يا قبط اصبر يا انا ياسر ايه إن موعدكم الجنه يا عنصار اصبروا اصبروا حتى تلقوني على الحوض مش حتى مثلا بعد اسبوعين اصبروا ربنا يهيصونكم بعد اسبوعين ولا بعض الشهرين ده الناجي صلى الله عليه وسلم يقول اصبروا حتى تلقوني على الحوض يبقى اللقاء في اللقاء في ارض المحشر هنا قد تحصل مكافأتكم لكن ليس معنا الصبر بدون يعني اعداد العدة لا احنا بنعد العدة نصبر مع اعدادي العدة مع التمكن من لقائي الاعداء إذا حصل لهم تمكن خلاص فهنا الله بين سبب الهزيمه من بعد ما اراكم ما تحبون، يعني شوف جيش قائد الرسول جنود ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر المبشرين بالجنة ثلاثه النصر كان امامهم حصدوا اقابهم اولا وكانت الغلاوه بين وما امال حصل معصية الاختلاف والفرقة والخروج عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو باجتهاد معيني سبحان الله أمة النبي غاية الانتفال معروف ليس يصلي يامن لحظهما عاصر إلا في يامن إلا في بني القريبة يبقى خلاص وش نصلي لبني القريبة يا جماعة النبي قصد صلى الله عليه وسلم أن إحنا نسارع ما قصدش أن إحنا لو جاء صلاة العصر لا نصلي نصلي لا لا نصلي قال لا نحنا نصلي في قريبة حتى ولا ضعف الصر نمتسل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فدول نزلوا نزلوا من على الجبل طائفه تقول اثبتوا وطائفه تقول انزلوا نجمع يا خلاص انتهت المساله ولا الكافرون وقتلوا وقتلنا ما ما بقتش ما نجمع الغنائ ولكن كانت الهزيمه في ذلك لما تعتاملوا عنفسكم لقد نظرتم الله في مواطن كثيره ويوم حليل اذ اعجبتكم ايه كفراتكم عدي موجود الكفر واسيف موجود كفر وعد فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما بما رحبت ثم وليتم مدبرين ولولا فضل الله سبحانه وتعالى ورحمته عليكم فأنزل السكينة على رسوله وانزل السكينة على المؤمنين وعذب الذين كفروا لولا هذا لست تؤصلت نعم ولهذا قال البخاري رحمه الله في كتاب الجهاد قال ذاب ما يؤمر به يعني أو ما يؤمر به الإمام أصحاب بالإختلاف وعدم الاختلاف أو كما قال رحمه الله نعم الآن أمة مختلفة مختلفة حتى حتى الذين ينتسوئوا إلى الدعوة وحتى الذين يدعون الله صلى الله عليه ده يعارض هذا وده يسب هذا وده على منهج يراه هو المنهج الأقوى وده على السبيل يراه أنه هذا سبيل, سبيل آهل آه آه السنة والجماعة ضربت لكم مثلا من قبل لو النظام الآن القائم هذا على الحكم ألا يا جماعة احنا بنعتذر وتبنى الى الله واستغفرنا وانتوا يا اسلاميون يلا هذا الكرسي عندكم فولوا من بينكم رجلا ونعطيكم فرصة اسبوع وولوا من انفسكم ايه رجلا ونشكلوا حكومة يلا يلا شكلوا حكومة من انقبلكم واجعلوا رجلا على ايه على رؤوسكم أنا اجعل مين يلا اكتبوا ورقة دلوقتي نقول لكم مثلا مثلا على فرضنا اكتبوا ورقة احنا في المسجد مثلا المئة كل واحد كده يلا يحطونا رئيس يحطونا رئيس وزراء يحطونا رئيس مجل الشعب وهكذا يلا وكيف ان احنا نقول نقول لأ الأمر الخليء أول من ذلك نقول لأمر الخليء من ذلك نخلي مثلا نقول مسجد التوحيد اللي هنا نمجأ نجمع الإسلامين فيه هنا في هذه البلدة ونقول يا جماعة اختاروا إمام ولا اختار خطباء الجمعة انا ساختار وناسا دون وناس نفس الذي اختارهم انت ستتاعد عنه وتختار آخرين وكل وناهم بما فيه ينبح وستطرح نايد المستوى الذي في الحقيقة وصلنا اليه وان كنا جماعة نقول يالله الجهاد الجهاد او الدعوة الدعوة الامم احتاجة الى تربية فعلا احتاجة الى تربية على العقيدة محتاجة لتربية على توحيد محتاجة تربية على السنة محتاجة لتربية على الاستقامة بعد ذلك الشراء الله يأتي الله عز وجل بالنصر ويأتي الله بالفرج ويولي الله سبحانه وتعالى علينا من يصلح لأن كل هذا كل ده افرادات تسلط حكام تسلط اعداء نقص بركات كل ذلك القضية هي القضية في الثقة والايمان هي القضية وده عقاب عاجل وإن لم نفقه ذلك فنحن لا نفهم الشريعة ولو ألنا إلى الخرى منه والتقون لا فتحنا علي بركات من السماء والإيه من السماء والأرض ولهذا لما عابوا على علي انت يا علي زي إيه أبو بكر عمر قال طيب وانت زي علي لما أبو بكر عمر كانوا لما كنا نحن إيه رأية أبو بكر عمر لكن انت من الان رايتي من لكن التوحيد واقامه العبوديه هي الاساس يا الفيصل قال رجل بينما, بينما رجل يمشي في الصحراء كما قال الصفه الصحيح فسمع صوت سحابة السماء صوت موجه السحب اسقي حديقة فلان اسقي حديقة فلان ألا صوت يتوجه للصحابة أول مرة, اول مرة يسمع انه سحابة يوجه لي صوت بمسموع فلك لا امشي مع دي السحابة شوف اتروح فيه ماشي مع السحابة فاذا بالسحابة تأتي ارض رجل خلاص فانطرق نفس المكان الذي توجه الامر اليه فجاءت إلى هذا المكان وامترضه وجعل الرجل ياخده الماء أرض فلان جاء الرجل ياخده الماء ويحاوله على أرض فقال الرجل تعال قول لي بقى ايه السيطك انت مخلص المخالي مسلم واخد بالك انت مخلص كتب الفقه وكتب العلم انت متقوم الليل فلا تفتر تصوم النهار فلا تفتر قول لي بقى ايه السيطك بالظبط انت نابل من الأنبياء انت واشهر بالجنة أنت من قل لي قالوا ليه قالوا كذا وكذا فقال والله لا شيء غير انني ما يخرج من أرض هذه أقسمه ثلاثا اجعل قسما في المساكين واجعل قسما لاولادي ناكل منه وأجعل قسما إيه وأرب قسما فيه بس أدل مسأل أدل مسأل يبقى ولما نتصدق على الفقراء يحصل بقى مشكلة ميت الماء مشفقين ماء نروي والعدل مشكلة بقى نهر النيل مع اثيوبيا ومع مش عارف ايه لا لا كل هذا كل هذا سيعارج كل هذا القضيات الذنوب والمعاصي كل هذا القضيات البعد عن الناس سبحانه وتعالى واذا لم نفسر هذا ونربط ما يحصل لنا من تسلط حكام ومن فساد حكام ومن تسلط اعزاء اذا لم نفسر هذا بذنوبنا ومعاصينا نحن اولا فإن التفسير يقول خاطئا فنتفسير يقول خاطئا نعم فالواجب فلو... في هذه الحال خصوصا وفي غيرها عموما امتثال أمر الله ورسوله نعم داء الغاية نعم منكم من يريد الدنيا وهم الذين أوجد لهم ذلك ما أوجد ومنكم من يريد الآخرة وهم الذين لزموا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبتوا حيث أمرهم نعم ولهذا قال سبحانه وتعالى أولا من أصوتهم صيبته وقال ثبتهم مثلين قلتم أن هذا كان الجواب إيه يا أخوان كان الجواب بما لو أجدنا بنحن الآن كل هؤلاء من الذين يخذلون وهؤلاء الذين يميعون الأمور وهؤلاء الذين واولاد دعاه التخدير دعاه التخدير سيب يا عم الامه تطلع يا عم توقف ليه قابض انت قابض سيب الناس شوف قايد الناس خلي الناس تطلع فبتطلع فين مش مشكله تطلع وخلاص ما ماشي اعمل مش فاينفعلك كده وانتوا عليكم تابعوا في الاحداث الأخيرة من فلط يهود قتلهم الله الا يفكون واخد بعض الحلول على ألسمة الدعاء هي أقول خلاص الحل يا جماعة أنتوا عدل ليه فعوا على حكمكم فعوا ما بيش حل مظاهرات ندعو إلى مظاهرات وندعو إلى هذه الأشياء والاعتصامات والإضربات فعوا يا مكان خلوه يتحرك هذا سبيل هنطلع إن شاء الله الحكام أفضل الشيخ إن شاء الله الصد هننظم المظاهرات ونطلع الحكام وإن شاء الله هيقول إيه يا جماعة نخيصين منكم يلا بقى أنتوا اللي عايفينه والله عايزين نصعد على اليهود دلوقتي خلاص من مع حاضر اللي انتم عاوزينه ان شاء الله احنا عهدنا كده طول عمرنا الحمد لله وبفضل الله وآه بنربح للمظاهره مفيش الحمد لله مظاهره الا وعقبها قادسيه ما شاء الله تبارك الله صح معروف مظاهره طول عمرها بتاتي ونجري من وراء هذا الامر هذا حق يعني اشياء سبحان الله ما ندري ايه ما ندري الى متى ف مصر على ان احنا نبتائب عن طريقة القرآن اولا ما اصابتكم مصيبة قد اصابتم قلتم ان هذا قل هو من عندي انفسكم قل هو من عندي انفسكم ان الله على كل شيء خطوص هذا من عندي انفسكم من عندي انفسكم يعني نعمل ايه يعني توبوا يا الله صفر الله اتقوا الله اقيموا التوحيد ودعوا الله سبحانه على بصيرة خيب بس سيم امتى يعني يعني في مدة مثلا يعني مثلا ندعو نعم الدورة دعوة الى الله وتوبة الى الله اربع شهور مثلا لا دخل ايكا في هذا انت اتق الله وادشر بالنصري فان الله عز وجل لا وعده زي بالظل انت عندك مرض خلاص معمور ان, أن تفعل ايه ان تدعو الله سبحانه وتعالى وانك تأخذ بالاسباب الشرعي طبيق واحد ايه انت, انت تقول بقى الوحيد سبن هفض الله ديقول انت ما قول الدين فترة وعيالة انا مش رحك للصحرة و مش عاوزين بس تديني فاطر هه يعني ان شاء الله كذا قد يشفيني عن امتى على اخر الثمانية تابو اذا مش فاشل اذا مش فينا على اخر الثمانية عم ايه يبارك للصحرة ماشي لا نقول امتى ادعو الله ادعو الله ادعو الله ثم اطرق الامر لحكمة الله قد يكون من الخير لك ان تبقى داعيا حتى تبقى الله سبحانه وتعالى امشيت ادعوت الله لك فشفك الله وإن شئت صبرت ولك قالت له أصبر ولي الجن نعم ثم صرفكم عنهم أي بعدما وجدت هذه الأمور منكم صرف الله وجوهكم عنهم فصار الوجه بعدوكم ابتلاء من الله لكم وامتحانا ليتبين المؤمن من الكافر والطائر من العاصي وليكفر الله عنكم بهذه المصيبة ما صبر منكم فلهذا قال ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين نعم عفى الله سبحانه وتعالى صرف الله عز وجل هؤلاء عنا لكن هذا هذا لا يلغي أن الخطأ خطأ وأننا نبدأ نستفيد من هذا الخطأ فامتسال أمر الله ورسوله متعين وحيثما أمرك الله فكن ولا تتدخل بعقلك أبدا حيث حيثما أمرك الله فكن ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين أي ذو فضل عظيم عليهم حيث من عليهم بالإسلام وهداهم لشرائعه وعفى عنهم سيئاتهم وأثابهم على مصيباتهم ومن فضل على المؤمنين ألا يقدر عليهم خيرا ولا مصيبة إلا كان خيرا لهم إن أصابتهم سراء فشكروا جزاهم جزاء الشاكرين وإن أصابتهم ضراء فصبروا جزاهم جزاء الصابرين نعم نكتفي بهذا